يروي الشيط الصدوق أعلى الله مقامه الشريف في أماليه لما قتل الحسين عليه السلام وهجم القوم على رخله فرت العيال والأطال كالطيور الهاربة من النار ومن جملة من هرب من الأطال قتلان لمسلم ابن عقيل ألقي القبض عليهما جيء بهما إلى الكوفان أدخلا على ابن زياد عليه اللعمة فأمر بهما أن يزجا في السجن حتى إذا مرت عليهما سنة كاملا وهما في السجن وقد ضاقت صدورهما فقال الصغير ذات يوم لأخيه الكبير أخي من شك أنتفنا أعمارنا في هذا السجن لما لا نخبر السجان بخبرنا لما لا نعرفه أنفسنا لقربنا من رسول الله طل الله عليه وآله ولما أن جاء إليهما السجان بقوته ما قام إليه الصغير وقال له يا هذا هتعرف محمد المصطفى نبي هذه الأمة قال وكيف لا أعرف النبي فقالا له أو تعرف ابن عمه علي بن أبي طالب عليه السلام قال وكيف لا أعرفه وهو إمامي فقال له يا شيخ أو تعرف مسلم بن عقيل قال نعم فقال له يا هذا نحن أولاده فما لك وما لنا لا ترحمنا لصغر سننا فلما سمع السجان بكى وانكب عليه ما يقبلهما وهو يقول نفسي لكم الفداء والله ما كان لي علم بأنكما ابن مسلم ابن عقيل وأن أمير المؤمنين عمكما سيدي هذا باب السجن مفتوح فخذا أي طريق شئتما وسيرا في الليل وكمنا في النهار قال الراوي فأطلقهما من السجن وخرج ولا يدريان إلى أين يتوجهان طفلا صغيران فجعلا يسيران في شوارع الكوفة حتى إذا كان وقت طلوع الفجر ودخلا في بستان هناك فكمنا فمرت عليهما جارية فسألتهما عن حالهما أقصما عليها أن لا تخبر أحدا بخبرهما وعلما منها أنها موالية لعمهما فقصا لها خبرهما فقالت لهما سيدي انضيا معي فإن مولاتي موالية لعمكما أمير المؤمنين ومحبة لكما فجاء معها حتى إذا وصلا صبقتهما الجارية على مولاتها دخلت إليها أخبرتها فلما سمعت آمت استقبلتهما وقالت لهما أدخلا البيت على الرحب والسعى ورفهت عليهما هذا وقد استخبر ابن زياد بخروجهما من السجن فأمر مناديه أن ينادي من جاءني بولدي مسلم له عند الأمير الجائزة العظمة فصار أجلاف أهل الكوفة يفتشون عليهما ويطلبونهما ومن جملتهم زوج تلك المرأة التي جارتهما وآوتهما قال فلما جن الليل أقبل زوجها وقد أتعب نفسه في طلبهما رجاء الجائزة فقالت له زوجته أين كنت اليوم وأرى عليك آثار التعب فحكى لها بما ناد بنادي بن زياد وقد أتعب نفسه في طلب الطقلين فلما سمعت الحرة قالت له ما لك ولذريتي عبد المطلب أما تخشى أن يكون محمد غدا خصمك فقال لها دعيني من هذا فبينما هي تكلمه ويكلمها إذ سمع همهمة في داخل الحجرة فقال لها أي شيء أسمعه أهل عندنا أحد؟ وأعرضت وتلجلجت فقام النعين وأخذ السراج ودخل إلى الحجرة وإذا بالطفلين قائمين يصليان حتى إذا فرغا قال لهما من أنتما فقال أولاد مسلم بن عقيل أجارتنا هذه الحرة فقال اللعين أتعبت نفسي وفرسي في طلبكما وأنتما في داري ثم رفع يديه ولطم الكبير على وجهه وجاء لهما بالحبال فأوثقهما كتافا فقال له ما لك تفعل بنا هذا وامرأتك أضافتنا أما تخاف الله فينا أما تراعي يتمنا وقربنا من رسول الله فلم يعبأ اللعين بكلامهما ولا رقهما فتركهما في الحجرة يبكيان حتى الصباح ثم اخرجهما من داره وتبعته امرأته وولده وعبده هذا وامرأته تتوسل به وتمانعه وتذكره الله حتى جاء بهما الى جانب ليقتلهما فالتفت إلى عبده وقال له خذ السيف واضرب عنقيهما وأثني برأسيهما فأخذهما العبد وأراد قتلهما فقالا له يا هذا ما أشبه سوادك بسواد بلال مؤذن رسول الله يا ناذا لا تقتلنا فإنك إن قتلتنا يخاصنك رسول الله يوم القيامة فقال لهما من أنتما فقالا نحن أولاد مسلم ابن عقيم قال فانكب العبد عليهما يقبلهما ورمى السيف من يديه رمى السيف من يديه وألقى بنفسه في الفرى وعبر إلى الجانب الآخر فطاح به مولاه عصيتني فقال له عصيتك لما عصيت الله فقال النعيم والله لا يتولى قتلهما أحد غيري فأخذ السيف وأتى إليهما فلما هم بقتلهما جاء إليه ابنه وقال له أبا ارحمهما لقربهما من رسول الله ولطغري سنهما فلم يعبأ بي فلما رأيا صنعه تباكيا ووقع كل منهما على الآخر يودعوه ويعتنقه ثم التفتا إليه قال له يا هذا لا تدعنا نطالبك بدمنا أمام رسول الله يوم القيامة خذنا حيين إلى ابن زياد يصنع بنا ما يشاء فقال ليس إلى ذلك من سبيل قال يا هذا بعنا في السوق انتفع بثمننا ولا تقتلنا فقال لا بد من قتلكما فقال له اما ترحم يتمنا وصغر سننا وان كنت عزمت على قتلنا فدعنا نصلي لربنا ركعتين قال اللعين صل يا ما شئتما ان نفعتكما اه و بل والله نفعت هما هذا مقامهم مفاد لكل جميع اهل الارض فلما انفرغا من الصلاة شهر سيفه وقدم الكبير ليضرب عنقه فقال له الصغير أقتلني قبل أخي فقال الكبير إني لا أحب أن أرى أخي قتيلة بشهر السيفه وضرب الجبيه ير على واقنق ايوه فوقع عليه اخوه الصغير يتمرغ بدمي اخي وينادي يا ثم اجتذبه وضرب الصغير فقتله وقطع رأسيهما وحملهما في مخلات له ورمى ببدنيهما في الفرات وسار برأسيهما إلى ابن زياد فلما مثل بين يديه ووضع المخلات قال له ابن زياد ما معك فأخرج إليه الرأسين فكشف عن وجهيهما وإذ هما أضوك القمرين قال له لما قتلتهما قال طمعا بالجائزة فقال وأين ظفرت بهما قال في داري وإن زوجتي أجارتهما فقال له ابن زياد أما عرفت لهما حق الضياف وقتلتهما ولو جئتني بهما حييني لضاعفت لك الجائز ثم قال ويلك ما قالا لك حين أردت قتلهما قال قال لي إرحم يتمنى ولا تقتلنا فيكون خصمك محمد يوم القيامة وانضي بنا إلى ابن زياد حيين وإن شئتا فبعنا في السوق وانتفع بثمننا فقلت لهما لابد من قتلكما فنظر ابن زياد إلى جلسائه وقال ما أفضه وأجباه قال الراوي فأمر ابن زياد بقتله فَقُتِلَا عَلَيْهِ لَعَائِنُ الله وَأُمِرَا بِالرَأْسَيْنِ أَنْ يُدْفَنَا في المكان الذي قُتِلَا بِهِ انظروا يا مؤمنون ما فعل ابن زياب أمر بدفني رأسي ولدي مسلم بن عقيل أتساءل هنا ونفس السؤال أنت تسأله يا ليت هذا اللعين فعل مثل هذا الفعل ودفن رأس الحسين ورؤوس أهل بيته مع الجثث بل صنع ما يجرح القلب والفؤاد وضع الرؤوس رأس الحسين والعظايا سوحل الأكبر والقاسم والأقران على رؤوس رمايا وزاره ببنات رسول الله ابو هذا وال ابو الصحوط بهاي يقولون التفتت زينب سلام الله عليها الى شمر بن ذي الجوشن عليه اللعنه قالت يا شمر لي اليك حاجه يا لحم المصيبه هذه زينب بنت علي تطلب من شمر دنا من ماذا تريدين قالت قل لحامل الرؤوس أن يبعد الرؤوس أوسعا فقد خزينا من نظر الناس إلينا هذا اللعين بدل ما يبعد الرؤوس أمره بأن يذني الرؤوس أكثر فأكثر فأذنية الرؤوس إلى وسط الضعن هذا ورأس أبي عبد الله أصبح على مقرب من محمل زين أخرجت رأسها نظرت وإذ برأس أبي عبد الله مع وشيبة مغضوبة بدمائه يداعب أغاد النسي ورايحه يا اي والله من شايفه الروس تغير الحايه يا والران صحيه يا, يا مرفوع على عزال والله صاحب يا حلب طلعت عليه لا ويا بدر الضايا يا يا مع عيونه وغبت طويله حزينب ونحينه ما لا وعليه راءز الحسين يا يا قاطب آياتهم الضبعون يزهروا حلالا يا حلالي لما استتم كما على ظاله خسفه فأذى